إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتُمَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَاءَكَ بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يخدم ربهم بمال تجري من تحتهم الأنار تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للعالمين الناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم ما جلوا فندر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضرو دعانا, دعانا لجنبه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 بالم لناغ فرراًا كيف تعمل